أربعة استمع إلى الجمل وأكمل الفراغات التالية مستعيناً بالقائمة ثم قرأها شانل أورفا أنطاليا إسطنبول غازي عنتاب نفشهير باطمان واحد مسرح أسبندوس في أنطاليا اثنان متحف زيوغما في غازي عنتاب ثلاثة حسن كيف في باطمان أربعة جبك لتبه في شن لأورفا خمسة كابادوكيا في نفشهير